السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم> ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَ وَلَا تُ سَلِّ طَالَنَا بِذُنُ بِنامَ ل يَخَافُ كَفينَ وَلَا يَرحَمُونَا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 ذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين Allah